الله الرحمن الرحيم أسلام فآيات الكتاب والبني أنزل إليك من ربك والذي أنفل إليك من ربك الحق ولكن أكثر Allah Oh, well. Oh, oh.